بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفرون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 قَالُوا إِنَّ طَقَ الذي اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَقَالَ الذيَّذينَ كَفَو لَا تَسْنَع لِهَذ الْقُآانِ وَْوَوْفينَ عََّكُمْ تَْالِِبُون فَلَنُذِيقََُّذينَ كَفَوْ عَذَبًا شَددَوْ وَلَ نَجَزًاَّْ أَسْوََّ كَانُوا يَعْمَدُون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 وَالْإِنسَ نَجْعَلْهُما نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا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 نُزُلَم مِنْ وَفُور وَحيين وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَم مَِّ دَ إِلَ الَّهِ وَامِلَ صَالِحَوْ وَقَا وَقَالَ إَِّنِي مِنَ المُسلْلِمِين ولا تستوي الحسنة والسيئة فاعمل التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كان كائنه ولي حمين وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَرْضٍ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَوَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُّوا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آياتاتِه الَّلُ وََّه وَالشَّمْمسُ وَقمَوُ لَا تَسْجدُول الشَّمْمسِ وَلِقمَرِ وَسجدُولِ الل وَسْجدُولِ اللَّهِ الذي خُلَقَهُ إِكُ تُمْ إَا تَعبُدُون فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ أَرْضُهَا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 يوم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كثروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِأُسْلِمَ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ آجمي وعربي كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وطروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيدا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 هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَيِنَّ لَدَيْهِ لي الْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنَمَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْضَلاَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ عَرِيًّا وَأَلَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ